أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُّلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي صل جحيم، قلها كأنذ رؤوس الشياطين، إنكم لا آكلون منها، فما منها الخبز؟ ثم إن لهم عليها نشوب. لإلى الجحيم إنهم أنفوا آباء أمدالين فهم على آثارهم يغرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم موهرين فأنظر كيف كان عاقبتهم نانا نانو فلنعمل مجيبون ونجيناه اهله من الكرب العظيم وجعلنا بقيههم الباقين وتركنا عامينه الاخرين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين أَقْرَضَنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِنَّ إِبْرَاهِيمُ إِذْ جَاءَ أَرَضَهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَأَمِهِ مَاذَا تَعْلَمُونَ أَإِفْكَ الْأَلِهَاتَ لَوَنَا اللَّهُ يُرِيدُونَ فَنَظَنَّ قَوْمًا انْجَوْنَا مَا تَنَفَّسُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا قَدْ بَلَوْنَا هَٰؤُلَاءِ كَمَا قَدْ بَلَوْنَا الْأَوَّلِينَ فَأَضْرِبْ لَنَا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ دَرْبًا سَوِيًّا فَأَرْجُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ وَضَمَنَّا لَهُمْ مَنَازِلَ إِلَىٰ رَبِّ سَعِيدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَمَشَيْنَا وَهُوَ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 له للجميل وناديناه أيها إبراهيم ونصدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنها لا له الغلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم الملحدين، إنه من علام المؤمن، ومشعل مبيسح مبي. إِنَّ عَادًا سَوَاءَهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَهْرْنَاهُمَا مِنَ الْقَبِيلِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمَا فَكَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَآتَيْنَاهُمَا كِتَابًا مُسْتَقِيمًا وَهَدَيْنَاهُمَا مَسْرَطًا مُسْتَقِيمًا وَاتَّكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إن ما جز المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلي إذ إلّا سنا من المحسنين قال لقومه قومه أنات تتقون أتدرون بعلومه تدرون أحسن الخالقين الله ربكم رب أبا يقول الأولين فكذبوا إنهم محضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليهم الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزم محسن